إن من نسي أزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عمن ويحرمونه عمن ليؤطئ عدة ما حرر الله فيحل ما حرم الله زُيِّنَ لَهُمُ السُّوءُ أَعْمَالُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ